بُوكتو. ثلاثة أربعة وثلاثون. أربعة وثلاثون. في القطار. في القطار. هل هذا هو القطار إلى برلين؟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 أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. كي استاس لدور موفاجونو؟ أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ لدور موفاجونو استاس شلا ترانوفينو. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. حيث <يه> استاس لمنجوب غونو. شل <كيه> فرنتو. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة الطعام في المقدمة؟ شو <أي> مي بقى سدورمي السوبر؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ شو <أي> مي اي يمكنني ان انام في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ شو ميبوس <تصفيق> دارمي مرسوبره؟ اي يمكنني أن انام فوق؟ اي يمكنني ان انام فوق؟ كيامني استوس شيلالاند ليمو؟ متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ كم لونج الدوراس لافتورادو إلى برلين. كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ شو لك مالفرويجاس؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ شو في حبس إيون هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ من من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟